أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة بالله فإن أحصرتم ف سيسر منا ولا تقلقوا سكون قد جاء. فمن كَانَ in فما استيسر من الله فمن لم يجد من لم يجد فصيا تین کارشو وأتم الحج والعمرة لله فإن حصلتم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الذي يمحله فمن كان منكم ضلوا به أدا من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام من صيام نو صدقت نو نشك فإذا أمنتم فمن تمتع إلى الأج فما استيسر من الذي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أملو حاضر المسجد الحرام اتقوا الله وعلموا أن الله شديد ومن لم يجد فصياه ثلاثة أيام فمن شرة كاملة الله الله ذلك لمن لم يكن قلب حاضر الحج أشهر المغلومات فمن فرض فيه إن الخج جَفَلَ رَفَعَ لَفُشُقَ عَلَى جِذَالَ فِي الْقَدْرِ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ ويغلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وَانتَزَعُوا ذُفَائِنَ خَيْرِ الزَّادِ تَقْوَى ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا إذا کونو ضالين <تصفيق> <تصفيق> الحج أشهر مغلومات فمن فرض فيهن الخج فلا رفس ولا فسوق ولا جذال في الخج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْلَمُ اللَّهِ وَإِن تَنزَهُ وَجُ فِي خَيْرَ الزَّادِ ليس عليكم جناح أن تبتوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم و فَذْكُرُوهُ كَمَا ذِيكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر كِرْكُبَاكُم أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا في وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول رب ربنا آتنا في الدنيا خسراً. ربنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدني حسنة وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْلَ قَرَفَ لَهُ إِثْمَعَلِهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ وَظَلَمُ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ young no. فيها ويولك الحرص والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له لا تتق الله أخذت. يُولَ الْعِزَّةُ بِالِاسْمِ فَقَطْ مُجَدَّنَ وَلَبِئْسَ اسْمَعَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِينَنَ ذوبت را ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدود I'm uh, mm. Oh,